عن أبي ثعلب أبي ثعلب يدارو قدن كوري الخشري قبل هذا الخشري الذي هو نسبه ترثوم ابن ناشر أبي ثعلب رضي الله عنه الرسول الله رسولك قاله كوري صلى الله عليه وسلم قال رسولك وغيري إن الله أعز أسكا غالب أعلى وجل أسكا وير فرد وواتب يالي فرائد وواتب يال فلا تضيعوها هضيعي لنا وحد واحدة حدودا حدديال فلا تعتدوها كتبننا وحرام واحرام تنمي أشياء الشياء فلا تنتهكوها حد الله عننا وسكتوا كاموسي عن أشياء الشياء رحمة الحديثة دارة دي الله كمزين كلاينين نحريصانا غير النسيان هالمه المامين فلا تبحثوا عنها بارباري مننا حديث حسن وحديث حسنه يريد النووي رحمه الله ارواه الدارقطني ايها الوريي دار قطني ايها الوريي ايه وغيره خير وغير قيس حديث كان وكاميديا حديث صوغا لقدعني اي كجيرتا كتاب 40 كا وهن حديث او horeen u maleena hadith da'ifan ku soo بريقاس الوري مركا مكفولا كوري أبي ثعلوا منا أنصحين إنه وحكمك لي ومكفول سماع إيسا وحكمك لي أبي ثعلوا مصغنا تلقاس مركا حديثة انقطاع ويجري سنك ومكفول إيا أبي ثعلوا لحديو دا انقطاع كتيرا تاسوى إلو إلا باكالانا وحا أدلس كغو قلافي رفع إيسا يا وقف إيسا hadith ka in marfu' lagadigo الله lootiiryo sallallahu alayhi wasallam ya in laga dhigto qawl abi sa'labah oo mar duqoof oo qawl saxaabi marka labadaas ila ku jirta oo hadithka baad ah ilmi ay ku dhiifiye labada ila waxa sheegay sharaha way ibn urayka al-hambali jaami' al-uloom wal hikam ka sidaas ugu sheegay labada ابي تعالى وهو قيل سحابقه الخشني قبيله هر خسينه لو نسبيه و هو الخشني هو منصوب الى حسين حسين هو قبيله معروفه حربته كمئه و هو هر خسينه ايا لو نسبيه مغيثه هذا شرسوم ابن الناشير يرثوم ابن ناشر رضي الله عنه الرسول الله رسول هو صلى الله عليه وسلم قال رسولك هويري ان الله الله فرد وواجب يال فرائد وواجب يال فلات تضيعها هضيع لنا اله واجب يال واجب يال ان الله الله عز وجل فاس ويس ان الله الله عز الله غالب وجل الله وين فرد وح مارك إلهي واتبياكي سحفديا سلاديه شمطاها آه كميدا صانكي آه كميدا سكيدي آه كميدا حاجكي آه كميدا وعا كميدا هو هو ينبرو الوالدينكي وعا كميدا جهادكي وعا كميدا علام رب المحروف والنهي عن المنك إيه واحكا سيبارا وعا كميدا بذيلالك داد كاننا فقدوا ذو كوواتبي تأينا بيشو وعا بدينه وكوراك إلهي واتبيا اليه هاي سخط دايعينينا وحد الله وحده وحده حدودا حد ديال فلا تحتدوا هكذا قدبنينه اله سبحانه وحديه حاله لك هذه الحدود اقوال ضوره العلم كفصراء قاروا حنا حدودك وواجباتك و محرماتك انت بحدود الله او رب العالمين مركو كسهدلي انتي على التان كقفك سومنين حرام كتاي وحده تلك حدود الله فلا تخربوها ورتاس واه سودي الى warii dad sadareed iyo gabadha ideeray iyo marku ila sheegay iyo waxa waajib ka noqoraya wuxu riday ilka xuduudula falaq tahta duha wal waad xuduud ilaaya ka gudbinina oo wargabdi iyo ibdado di dammaan guur kama ansaxay sirayay ku dhix oo dhin waa guursane ila guur kama ansax biixmaal muslimi haddii markaas la ila nin waa ciya caake gudbinina waa xuduud alle oo saneeyay muharamaadkaana ku dhinina waa xuduud alle ka fogada qaarna waxa ay raamay xuduuda waxa loo leeyahay ciqaabti waawen ciqaabta dunuubta dadku sameeyaan qaar ka mid ah xuduuda ilaahay u sameeyay oo qofkii zinada ku dhana ay engur halaal هل ذكر من الحدود؟ يستغل التذا Hoch كفر Aquí المجعل المصنف تكفي اكبر يافمة جيدة اكبره Di laban athe irrr 가�iriampi kyimkr bha file?? هم este حبيّ التذاベير signs is preoft værf takvar davr nhưD Pow birasって happened to the sav tax amいきます.rac существürно .el vers cherry paris have been committed to the sins but no such i have w and who are not that your call was notatal .Hadef lipa q好像byegame bagение dimanche f but bila qada ya tuugada babaaysa zirada ya qurunka babaaye marabix duuda ilahay sidee tahay loo ilaaliyo loo furiyo in e duudda la ku tumanena ee sidee tahay loo furiye qaska musliman qa wa innu in tu awwaka qayqatu illa furiya ilahay hududisi ilahay hududisi wa nidda izala adunya izala ku jirta wa harama ilahay wa haramti min ashya shayal fala tantaykoha la شاء الله حرمي وحجات هسو آدمين كتوغ إلهه حرمي ترميكة بطن وح الله حرمي إلهه الشركيه حرمي لئه مسلمكو حرمي زينده حرمي توغه حرمي دروغه حرمي زينده يوحه جارسينه يموسيقه يهسوه حرمي وروحه الله حرمي هه آدمين كتوغي كتوغي وصكت إلى واقعه مسيعان أشيا أشياء الشيال. رحمة تنحن سيدي ترد لكم دين كأوينين نحن سنع غير النسيان هلما الان لله واحنا اللهم وما كان ربك نسيا فبلاءه هلماءه مركه اسغ اوغ كاعمسي كاعمص فلا تبحثوا بارن عنها حديث مركه وحيا له الى هي اسغ اوغ كاعمسي خبارننا تاس وخا ويهان حديثه اوري انو سو حديث ابي هريره ايا وحو ويهان معنيس اي لم تتهي او اها وننهيتكم تكتلوا وما امرتكم فاتمنوا مصدعت فانما أهلك من كان قبلكم كثره مسائرهم واختلافهم على انبيائهم مركز سؤاشا هلكا سنغ سوحدو وحيا لها هو سؤاشا وانا جشان قيبني شيء واجب السؤال واجب هو ما المساله دي حراشه يا حرمته يا ايدهاتك يا كو صافل قدو باهنتو دن غري علماء اناد وي على طلب العلم اوقف في حتى عتقد باهده حكومتنا لكن طالب اصلح عرفت ان اد اوغاتو شدا عندنا اووخا اومدن اووغدبيدو حتى واخا وين اي طلب العلم فريضه على كل مسلم وسرنا وقت مساله وقت وحي ودغيا الحرمه لكن قد ما طيب يا أيها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تصوكم وان تسالوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم مركا وخ ان الله خربني هو الدين واخ ان الله واجبينه ويدينا كعمس خلان وحياتي دغى واخنا عاد ايودون الله خربن ما حراما تترى انه يلوه حاره واخ ان من نو حيات ورج حرامته وقتي افرا واجب او وان خي سؤالها منافقين او استهزاء يا مصابيج مره ابو لكن بل iska weedii yatiimo shirkinta oo kale oo ay nabiga u weedinaayeen tacannud ka tagis in ay cis geliyaynaa ila hadan bal hakee jawaabi way bil su'aasha la kaci jawaabi sa marka qaabkaas weyna sameeyeen dad badan sameey lahaadir faahoweyan bal ashan ku daybad faa inuu ka jawaabi way in kale oo du ka jawaabu maay raayba duu hadda ka jawaabu way maay raayba imaam malik saw ma ogid in afarta misalada weediyay oo marka suni ko jireeniga safar aan ku ummele bilaanka ila dadkii in aanu sheega waxa uu u sheegtay in maalganka weeyo waa qowaad ha intaas laga gartin dadka sida saddina ay madad diinta la saalweeyo marka ma qana baa oo fudu madad dibaatana marka laakiin waxa ween jahil keenu isku wuxuu leeyahay waa helmisa ketchub say malaha ah ah xala walaahuma inu sanbiin todan koyi walaahuma kaliya wuxuu mid walba ugu dhigana wax shoobad ah tofa helmida hat mal waxa fiirina مالك المسائي الآن بإعين ولي بقار كميرو حتى كتبن إنا دعايا أن لسوغي إنا ديس كأوه يديدو تعصنا وحيالها للديدين وحاك لو سوفق لي أن أهل العلم الحديث كان وكلا وحيالها كيف كاك ومثلا صفاد إلهي كيف كده الله سبحانه وتعالى هو كتاب كيسا المنزل كأنه وغشا يتضرع آيض الرحمن على العرش التوى إلهي عرش كيسو قصره لكن إلهي كتاب كيسا كماشي يجين نظر ونصنة كماشي ي قفكا هو يديه يراقبكا وغسر رياه وهو مبتدئ مبتدئ وهي قفكا الراديان هو أهل الضلاع سيد ألا يريد به هنطافي إلهي عرش بيسو غسر رياه سيد وغسر رياه سيكون قرار خلاص مثاله هل كان كان شي محمد صالح العسايمين سيكون معناها دكا السؤال البديده هدا وهو شرح دار قاليش ماركا اسو يريه هنا مسأله في حديث كان شرح ايه قفكا قبله وحي ويديانه يريد دمركوناكو مبس ma banam koqaa kamooban naam tahay timta lugaha ku taala inuu iska xiro ama iska suuro iyo mid aan gacmaha ku taala iyo hadaan malaxiri kara bal imtixaanka banu aadan ka hadaas hataa ku wiiadina hadaas lugaha ma la suuri kara ay raadinayo marka su'aal shiiq uu u yiri fal jawaab ashuuru saddexta ahsaam timta sagaxaysa la qeydiyay timta jirka ku taala waa saddex timta jirka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 tafka muumikaana nadaafad aya laam waxaa kamid oo rag la amray shaaru ka in ay suuriye ah shaaru ka in ragay taasu goon kuta ayaga laam marka taas waa mid ah waa mid laakin shaaru ka imam maal guddi dii ci in la xiro way la chaarudic yu ee u وقن كان صلى الله عليه وسلم تن طلبات ما هي عن زالتي تنقب كوتاله او لا است ريبه الى سوري او نهي كسو ارورى ان لا كره كين او نبي صلى الله عليه وسلم حديث امام مسلم صحيح يسو كوري اي يجز جزء شوارب وشارق ترى وارخ اللحى وغرك تاريخي kar kala laadi or haariiya khaali fur majusa gaalada dagame kaan garka xibke gartina xireen oo qilaaf warma majusatin gartina xireen gaalada dagxeebtaan garka xibte nadi xanaas u yiri sallallahu alayhi wasallam xiriirnu sukoo ayaan wa amr amarku wujubuu kaana hadaan la helin daliil kale iyo yiraada waajibnimo laama jeedin hal daliil laama keen karo oo tuusa yagark garko in waxa weeyaan amarkaas sabab تترت الجماهير اهل العلم وهويان وهي كنتقن ان واجب ويجب كفكه تتغانا واصاص ولذا سيت رجل كفكه قرخيره مرقاتي مقال مرقاته او كيرت كف قرخيران واحد فاسق ويواكاسه فا فا وركمه قف ارنرو ها مرقاتي مقال كفكه قرخيره يقف كركه شرين امم طارن سيرينه شر او ابو يا مسلم لا بد سوف وافقك أو نبيه يريد الله عليه وسلم خالف المشركين ورغال هذا المشركين تاقلافه أيها قرقة حيرية وفروا لها ورغال كامل كده وفروا أي أبقوها وافيا السجنة لا يكرر الدي الله أحلى قطة سجن الله أحلى قطة داية وأخف الشوارع شارب كان عرب قوي وإنه فلخة تجارتا شارب كان مركة تنتاسة هو هو مدن حدث سيداس وعم ريس الله عليه وسلم وإلا الدي mahaso haray tintasadixad ma sakat aan wuxu ka amusay wuxu ka amusay oo wa iyo lugaha ku taala tintas tintas marka wuxu lugaha ku taala oo laga amusay en lumada qalada si waxa qaar wax ta uu u yiri laakiin aniga waxaan arkaa uu yiri tintaas in la iska deeyo oo aan la xireen lana jareen ilaa hal mar ma haney oo dubarka kaliya u bannaan waan ma hay haday tiradii ka badato oo ay farxadna keenid ila gabadha si go'riyah قوة على قوه وتسه على قوة الريت تساوي ماركا على كل حال تنتاس ان ليسكداي ماركا قوه ان فولخما هنا تاس يقو شهدون ضروره كبيره الا اسكدايو سداس ويان كان و خوينا امام نو يسو حسن وي دارو قدني اي وري غير كيس لكن وانغي شيغناي هل علم انه مثل هذا صوغا تعقيبيه و حافظ ابن رجب الحمد لله ان كسو قاعدني.